غير المظلوب عليهم والأبدال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرقاب الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي وعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أفسهم أو ظلموا سلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهدا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 ولا الضالين آمين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك بين الناس وليعلم الله الذي صلى الله الذين امنوا ويمحق الكافرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم ما يعلم الله ولم من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن قتل قلبتم على علا عقبيه فلن الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفسنا تموت الا باذن الله انت بمن وجلا ومن ولد سوا فصو وانا والله يحب الصابرين وَسَبَّتَ قَدَمَهُ وَأَسْتَقَطَّهُ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المرضوم عليهم ولا الظالمين سروا على ليت من قبل أن ياتي يوم من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات ولم ترزل سَخَّرَ لَكُمُ النَّهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني واجنبني وبني أن نأبد نصمان رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فلما تبعني فلما مني ومن عصاني ومن عصاني فهنك ظفور الرحيم أَضْنَعَ إِنِّي أَسْكَتُ مِنْ دُرِيَّةِ بِوَادٍ غَيْرِ, ذي زرع غير ذي زرع بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل فئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثغرات لأنهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء شريء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء الله الحمد لله الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ويري المغضوب عليهم ولا الضالين والصلاة ومن الدرية ربنا وتقابل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وأنذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين أَأَنْتُمْ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسوله إن الله عزيز إن الله عزيز ذو الانتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماء بالعالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير النغذوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الحمد لله رب العالمين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 والعصر إن من الإنسان لفي خصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصدر الحمد لله رب العالمين هُدِنَا أَنْتَ فَاَسْتَعِينْ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ولا الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد